وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى اخوانا على سرور المتقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وبعد ايها الأحبة الكرام، فهذا موعدنا مع هذه الدقائق القرآنية ومع هذه التأملات والتدبرات في كتاب ربنا، نسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه أفضل ما تنفق فيه الأوقات وتقضى فيه الأعمار الالتفاف حول كتاب الله جل وعلا قراءة و سماعا وتدبرا وتفهما وعملا بما فيه كتاب ربنا جل جلاله أفضل الكتب على الإطلاق الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قراءته عبادة والاستماع إليه عبادة والعمل به هو المنهاج والدستور الذي ضمن الله جل وعلا لمن لزمه سعادة الدنيا ونعيم الآخرة ومن أفضل ما يكون ومن نعم الله جل وعلا على أهل الدنيا أنه ما اجتمع قوم منهم حول آيات من كتاب الله يتدارسونها فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الكريم جل جلاله في من عنده نسأل الله ألا يحرمنا من فضله وكانت لنا لقاءات قبل ذلك مع آيات من كتاب ربنا تبدأ بهذه البداية الكريمة بقول ربنا جل جلاله ألم ترى وذكرنا أن في كتاب ربنا ما يزيد على ثلاثون آية يعني حوالي اثنين وثلاثين آية تبدأ بهذه البداية وبعد هذه البداية يكون كلمات من كتاب ربنا تحتاج المزيد من العناية والمزيد من التدبر والتفاهم لما يكون فيها من أمور تستحق الوقوف مرات ومرات ومرات نسأل الله أن ينفعنا بما في كتاب ربنا معنا اليوم إن شاء الله آية من هذه الآيات من سورة إبراهيم نقف معها هذه الدقائق ونسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن الآية هي قول ربي وأحق القول قول ربي ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار ألم ترى ألم تعلم ألم يصلك خبر هؤلاء ألا تعجب لما يصنعه هؤلاء ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار هذا التصرف هو اللائق مع النعمة مع نعم الله عز وجل يكون هذا التصرف ألم ترى الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البار بعد ايات معدودات في نفس السوره في سوره ابراهيم يقول ربنا جل جلاله واتاكم من كل ما سألتموه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار إن الإنسان نعم الله جل وعلا لا تعد ولا تحصى نعم الله جل وعلا على الإنسان الفقير الضعيف علينا كلنا لا تعد ولا تحصى ولأصل إن النعمة يحفظها قيام الإنسان بشكرها قيام الإنسان بشكرها شكر النعمة يحفظها ويجلب غيرها. العلماء رحمة الله عليهم سموا الشكر الحافظ الجالب. العلماء سموا الشكر هو الحافظ يحفظ النعمة الموجودة الجالب يعني الذي يجلب النعمة الغائبة. وإذ اذن ربكم لئن شكرتم لا أزيد لكم. معنى الزيادة إن النعمة تثبت و يجلب رب العالمين الكريم على الإنسان غيره فتعالوا نتفق أولا على أن نعم الله جل وعلا على الإنسان لا تعد ولا تحصى لا يستطيع أحد أن يعدها لا يستطيع أحد إلا الله أن يحصيها وتعالوا نتفق إن الأصل في تعامل المسلم تعامل المؤمن مع النعمة ينبغي أن يكون بالشكر بالشكر والشكر معناه إن القلب يذل اعترافا بأن المنعم هو الله وأن الإنسان لا حول له ولا قوة لكن إلها كريما والعاطئ الوهاب الرزاق جل جلاله هو الذي أنعم عليه بهذا النعمة فيستقر في هذا القلب أن هذه النعمة الكبيرة أو النعمة الصغيرة هذه النعمة أصالة من الله جل وعلا من غير حول ولا قوة من الانسان من غير كسب من الانسان فالنعم كلها من عند الله جل وعلا فأول شكر الإنسان للنعمة اعتراف قلبه أنها من الله أنها من المنعم جل جلاله جل في علاه أصل الشكر وأول الشكر اعتراف القلب أن النعمة من الله ثم ثانيا في الشكر يلهج الإنسان بحمد الله وبشكر الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ثالث شيء أن يسعى الإنسان بجوارحه بأركانه يديه رجليه سمعه بصره كل جوارحه يسعى بها في طاعة من انعم عليه بها لا يستخدم هذه الجوارح وهذه النعم في معصية الله هذا هذه أركان الشكر يبقى النعم نعم الله جل وعلا لا تعد ولا تحصى نعم الله جل وعلا على الإنسان لا تعد ولا تحصى شكر النعمة يحفظ النعمة ويجلب غيرها من النعم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لازيدنكم يحفظ عليكم النعمة ويعطيكم غيرها ولئن كفرتم إن عذاب لشديد صلى الله السلام والعفو والعافية واتفقنا ان أصل تعامل المسلم وتعامل المؤمن مع النعمة يكون بشكرها شكر النعمة له أركان الركن الأول ان القلب يعترف ان هذه النعمة من الله الركن الثاني ان اللسان يلهج بشكر هذا الذي أنعم علينا بهذه النعم وحمده جل جلاله ثالث شيء أن تسعى الجوارح بالعمل بهذه النعم في طاعة الله جل وعلا ده الأصل الذي اتفقنا عليه لكن العجب كل العجب من أناس يقابلون نعم الله جل وعلا بكفرها باستعمالها في معصية الله. العجب كل العجب مع أن النعم كلها من الله مع أن الذي أعطانا النعم هو الله مع أن الذي يرزقنا بغيرها هو الله مع أن الذي يحفظها علينا هو الله لكن العجب أن يكون مننا من يستعمل هذه النعمة في معصية الله اسمع الايه مره ثانية ألم ترى ألا تعجب لحال هؤلاء ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا واحل قومهم دار البوار بدلوا نعمة الله كفرا بدل من السعي في شكر نعمه الله واستعمالها في طاعة الله يستعملون النعمه في معصية الله بدل شكرهم لله يكفرون بنعم الله جل وعلا ويستخدمون نعم الله في معصية الله يستخدمون نعم الله في معصيه الله الم ترى الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا بدل شكر يكون كفر النعمة وأحل قومهم دار البوار ما هو لا بد يجلب الشر على نفسه ويجلب الشر على المسلمين هذا الذي يستعمل نعمة الله في المعصية بدل ما يشكر النعمة يستعمل النعمة في المعصية يجلب على نفسه بل وعلى غيره من الناس الشر ينزع الله جل وعلا البركة من الأموال وينزع البركة من الأوقات وينزع البركة من الأعمار ويجلب هذا الذي يكفر النعمة الشر على نفسه وعلى غيره وحلوا قومهم دار البوار يبقى الذين يعاملون نعم الله جل وعلا بكفرها ويستعملون في معصية الله يجلبون الشرور على أنفسهم بل وعلى غيرهم من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم طيب ما تيجوا كده نشوف بعض الأمثلة لحسن يكون احنا واعين في بعض هذه الأمور ونحن نشعر طيب تعالى ننظر لإنسان أعطاه الله جل وعلا أعظم نعمة على الإطلاق اللي هي نعمة الإسلام نعمة الله خلقه الله مسلما لوالد مسلم وأم مسلمة ويعيش في مكان في وسط المسلمين يستقبل قبلة المسلمين ويعيش مع المسلمين وأعطاه الله جل وعلا منهاجا يحيى به إذا عاش به ضمن سعادة الدنيا ونعيم الآخرة أعطاه الله جل وعلا دستورا قرآنا وأعطاه سنة وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعلمه أنه لو استمسك بهذا الهدي وهذا الدستور وعامل بهذه الآيات وعامل بهذه السنة فإنه لا يشقى في حياته ولا يتعب وسيسعد وينعم في الآخرة فمن اتبع هدايا الذي يمشي على المنهج الذي وضعه الله جل وعلا فلا يضل ولا يشقى الكلام لمد في الدنيا، ومن أعرض عن ذكري اللي سبأ هذه الإسلام ومنهج الإسلام ورحل منهج آخر، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. عرفنا الضنك يأتي للمسلمين من من اللي ابتعد عن هذه هذا المنهج وهذه النعمة. قال جل وعلا فإن له معيشة ضنك. ده في الدنيا ونحشره يوم القيامة قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك اتتك آياتنا اعطنا لك المنهج أنعمنا عليك بالمنهج بالهدي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى مثال آخر وخليك فاكر الايه كويس جدا جدا الم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا بدل ما يتعامل مع نعم الله بالشكر تعامل معها بكفر النعمة واستعملها في معصية الله إنسان أعطاه الله والدين والد ووالدة وأعلمه رب العالمين أن الوالد أحد أبواب الجنة وأعلمه أن الأم برها سبيل إلى الجنة وأن الجنة عند يعني في لزوم برها والتقرب إليها سبحان الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل إلزم رجليها فثم الجنة, الجنة في برها وهذا الوالد أوسط أبواب الجنة فيوم هذا الإنسان الذي أعطاه الله نعمة الإنسان ده أعطاه الله نعمة ولا لا أيوة ده كثير وكثير جدا جدا جدا من الناس يتمنى أن لو كان أباه حيا أن لو كانت أمه حية فيبرها بكل ما يستطيع لكن سبحان الله ليست عنده هذه النعمة وهذا الذي أعطاه الله هذه النعم إذا به يقابل ذلك بالأخلاق السيئة وبالعقوق ألم ترى إلى الذين بدلوا نِعْمَةَ الله كُفْرًا ربنا أعطى والد وقال له دا أحد أبواب الجنة وأعطاه أم وقال إل زمرجناها فثم الجنة برها ففي برها الجنة فإذا به يسيء في المعاملة ويضيع الفرصة تلو الفرصة ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرًا وأحلوا قومهم دار البوار مثال آخر إنسان أنعم الله جل وعلا عليه بالزوجة أنعم عليه بالزوجة وأعلمه أن أفضل الناس وخير الناس خيرهم لأهله قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي والنبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن الإنسان إذا أنفق درهم في سبيل الله ودرهم في على مسكين ودرهم في كذا ودرهم في كذا قال ودرهم ينفقه الإنسان على أهله ودرهم في صدقه ودرة ودرة أعظمها أجرا أفضل درهم في هذه الدراهم وأعلاها أجرا الذي ينفقه على أهله الذي ينفقه على أهله ونزلت الآية بمنتهى الصراحة والوضوح وعاشروه بالمعروف نعمة أعطاه الله جل وعلا سبيلا إن بالنيه الحسن كل شيء ينفق على هذه الزوجة وعلى هؤلاء الأولاد صدقة يؤجر عليها قال حتى اللقمة يضعها في في امرأته له بها أجل سبحان الله فإذا به يبدل نعمة الله كفرا ويعاملها بغير ما أرشده إليه الله جل وعلا وعلا تأخيرها لصلاتها ويكون سبب في أن تخوض في أعراض الناس وتأكل في لحوم سبحان الله أنت الذي تبدل نعمة الله كفرا لم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحل قومهم دار البوار مثال آخر إنسان أنعم الله عليه بالذرية وهب له الأولاد و أعلمه لهم سبيل إلى الجنة بأن يغرس فيهم الخير سبحان الله يعلمهم شيء من كتاب الله يعلمهم الصلاة يعلمهم الصدق يعلمهم الشجاع يعلمهم الأخلاق الحسنة والطيبة فإذا به يشجعهم على المعاصي وإذا به يفسد أخلاقهم وإذا به لا يمرم لا بصلاة ولا بصدق ولا بصيام ولا ولا ولا بأي شيء ولا يناهم عن قبيح الكلام ولا على سيء الأخلاق ولا ولا سبحان الله بدل ما يستثمر هذا ويجعل هذه البنات سترا له وحجابا له من النار وحجابا له من عذاب الله وهؤلاء الأولاد يسعى ليكون الأولاد ولد صالح يدعو له من بعد موته إذا به يقلب هذا الأمر ألم تر إلى الذين بدلوا نعمه الله كفرا وحل قومهم دار البوار سبحان الله مثل آخر رجل اعطاه الله من المال ووسع عليه وفتح له أبواب التجارة مع الله مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سناب في كل سنبله مئة حبة يعني الجنيب بسبعمية لا بأضعاف أكثر من ذلك والله يضاعف لما يشاء والله واسع عليه إذا به ينفق المال الذي هو نعمة من الله الذي هو نعمة من الله ينفقه في معصية الله سبحان الله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا هذه النعمة بدل ما يستقبلها بالشكر ويستعملها في طاعة الله يقلبها ويكفر بنعم الله جل وعلا ويستعملها في معصية الله جل في علا مثال اخر رجل انعم الله جل وعلا عليه بالبصر وغيره حرم وانعم عليه بالسمع وغيره حرم وانعم عليه بالنطق وغيره حرم والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا ثم جعل لكم السمع والابصار والافئده سبحان الله، فإذا به يستعمل البصر الذي هو نعمة من الله في غير ما أرشده الله لاستعماله في نعمة تقابل بالشكر إن الإنسان يعترف قلبه أن هذه نعمة من الله ويلهج لسانه بشكر الله وبحمد الله، ويسعى بجوارحه في استعمال هذه النعمة في طاعة الله وإذا به يستعمل بصر كم وكم وكم من الناس ملايين, الناس ملايين الناس أنت تعرف بعضهم يتمنى أن لو أنفق كل ما يملك ويحصل إيه يقدر انه يفتح المصحف لحظة واحدة بس يقرأ حروف من كتاب الله جل وعلا أنت لما تقرأ سطر من كتاب الله السطر ده فيه كم كلمه والكلمه فيها كم حرف والحرف بحسنه والحسنه بعشر امثالها هو لا يستطيع ذلك لانه لا يملك بصرا حرم من ذلك فاذا به يستعمل البصر في النظر إلى ما نهاه الله عن النظر اليه أعطاه الله جل وعلا سمعا يستطيع إن هو يسمع القرآن يستطيع ان يسمع ذكر الله جل وعلا يستطيع إن هو يسمع ما يكون هداية لقلبه وطمأنينة وسكينة لقلبه فإذا به يستخدم السمع الذي هو نعمة من الله في الاستماع إلى ما نهاه الله عن الاستماع له سبحان الله ألم ترى ألا تعجب ألا تعجب؟ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ آية في منتهى العجب تتأمل هذه النعمة هذا الإنسان الذي يستبدل هذه النعم بكفرها هذا الإنسان سبحان الله مثال آخر, مثال آخر. ولا تنسى هذه الآية أبدا لم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البور إنسان مسلم. مسلم جعل الله في مكان معين المكان ده ممكن يكون سبيل لأن يكون هذا الإنسان في الفردوس الأعلى من الجنة، في الفردوس الاعلى من الجنة، مكان يستطيع ان هو هو موجود في المكان ده يسهل مصالح المسلمين، يسهل المسلمين، يسهل بس مصالح المسلمين بدون أي مخالفة، بدون أي رشوة، بدون أي تعقيد، بدون أي تصعيب يستطيع بأقل ما يكون. أن يكون هذا المكان الذي جعله الله في سبيلا إلى الفردوس الأعلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أحب الناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. ما تدلش حاجة؟ بس سهل له المصلحة وادخل السرور على قلبه أنفعهم للناس وسرور تدخله على مسلم فإذا به يبدل نعمة الله كفرا وبدل ما يستغل المكان ده علشان يكون في الفردوس الأعلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدل نعمة الله كفرا ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا يعقد الأمور ويصعب الأمور ويأبى أن يسهل على الناس مصالحهم وييسر عليهم إلا بأن يأكل الحرام سبحان الله قد ناله شيء والله من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن ولي من أمر امتي شيئا فشدد عليهم صعب على الناس حياتهم فشدد عليه سبحان الله ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا انسان أنعم الله جل وعلا عليه بالإسلام فبدل نعمة الله كفرا واختار منهج غير منهج الإسلام انسان أنعم الله عليه بأم وبأب وهذا أوسط أبواب الجنة وهذه الجنة عند اقدامها فإذا به يبدل نعمة الله كفرا ويسيء اليهم وياتي منه العقوق ويبدل نعمة الله كفرا إنسان أنعم الله, عليه أنعم الله جل وعلا عليه ب الزوجة فبدل أن يعاشرها بالمعروف يكون كل لقمة وكل درهم من أفضل الضراهم واعلاها أجرا ويكون كل شيء من ذلك في ميزانه صدقات إذا به يعاشر بغير المعروف ويبدل نعمة الله كفرا وانسان أنعم الله عليه بالذرية وبيئ فبدل أن يكون للجنة إذا به يعلمهم المعاصي ولا يَأْمُرُهُمْ بِمَعْرُوفٍ ولا يَنْهَاهُمْ عن منكر وإنسان ويعطاه الله المال فإذا به يُبَدِّلُ نعمة الله كُفْرًا وَيَسْتَعْمِلُ نعمة الله في معصية الله وإنسان يستعمل نعمة البصر في غير ما أمره الله به ويستعمل نعمة إسم في غير ما أمره الله به وإنسان جعله الله في مكان ليكون سبيع الله رب العالمين اختارك لتكون في هذا المكان الذي جعله وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ربنا اللي حطك هنا وحط فلان هنا ليه؟ ليبلوكم يختبركم فيما آتاكم ده اختبار ويا إما تستخدم لي الجنة ويا إما يكون وبال عليك إما تكون نعمة تقابل إما بالشكر فيحفظها الله عليك ويأتي لك بغيرها الشكر حافظ جالب لان شكرتم لأزيدنكم تفضل عندك النعمة وربنا يأتيك بغيرها ويعطيك غيرها لإن شكرتم لأزيدنكم سبحان الله فإذا به يبدل نعمة الله يكفر آية تحتاج لكثير وكثير من التدبر والتأمل والتوقف أمامها اسمع للآية مرة أخيرة ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره بادته. نسأل الله أن يعيننا على شكر نعمه نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العافية ودوام العافية والشكر على العافية نسأل الله أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء وأن يرد على من أراد بها سوءا كيده في نحر الله محفظ مصر واجعل في ضمانك وأمانك ومن أراد بها وبأهلها سوءا فرد كيده في نحره واجعل الدائرة تدور عليه أكتفي بهذا القدر أسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته